الآيات. نزلت في جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة كما يقول القرطبي فافتتنوا فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم من الكفار فنزلت الآية إذن الآية في قوم لم يهاجروا وكانت الهجرة واجبة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه لأن حماية الدين والفرار بالدين هو أكبر مطلب ينبغي الانسان الإنسان يحرص عليه فقوم تركوا الهجرة مع وجوب الهجرة عليهم حيث لا يستطيعون أن يقيموا دينهم فقال الله عز وجل مبينا انهم فعلوا كبيره من الكبائر وفعلوا ذنبا عظيما يقول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه اي تقبض ارواحهم وقوله ان الذين توفاهم الملائكه اسند التوفي هنا لمن للملائكه وجاء في ايه اخرى اسناد التوفي إلى ملك الموت قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وجاء في أي أخر إسناد التوفي إلى الله تبارك وتعالى قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا معارضة بين هذه الآيات فقد ذهب كثير من العلماء إلى الجمع بين هذه الآيات فاسناد التوفي لله تبارك وتعالى لنفسه فالمراد لانه لا يموت احد الا بمشيئته وباذنه قال الله تعالى وما كان نفسي تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا واسنده لملك الموت لملك الموت لانه هو المامور بقبض الارواح وأسنده هنا إلى الملائكة لأن لملك الموت أعوانا من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت هذا هو الجمع بين هذه الآيات إذن اسناد التوفي إلى الله لأن الأمر بقبض الأرواح بيد الله عز وجل واسناد التوفي إلى ملك الموت لأنه هو الذي يقبض الأرواح واسناد التوفي إلى الملائكة لأن ملك الموت له أعوان نعم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة ظالموا أنفسهم بماذا بترك الهجرة لأنه كما تعلمون سيأتي وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله في قول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله فضاء الهجرة إن شاء الله تعرفون أن الهجرة ثلاثة أقسام واجبة ومستحبة الواجبة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه وغير معذور يعني مستطيع مستطيع أن يهاجر قادر على أن يهاجر ليس هناك مانع من عجز أو أسر أو فقر وغير مستطيع أن لا يقيم دينه فهذا يجب أن يهاجر لماذا لأن حفظ الدين والفرار بالدين عليكم السلام هو أعظم مطلب فحينما تترك الهجرة وأنت تعترض للفتن التي تصدك عن دين الله وأنت قادر قادر على الهجرة هذا نصر الله السلامه ذنب عظيم إثم كبير لأن الدين لا قيمة عندك لا قيمة له. أنت قادر على الهجرة وإذاك ماذا قال الله عز وجل إن أرضي واسعة كما سيأتي هنا سيأتي فهؤلاء ظلموا أنفسهم بماذا بترك الهجرة الواجبة ظلم للنفس فعل المحرم وترك الواجب ظلم للنفس. لمن لا يستطيع ان يقيم دينه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم تقول لهم الملائكه عند الاحتضار قالوا فيما كنتم اي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجره لكم كما تعرف الحفاظ على الدين ياتي بالمركز الاول وذلك جاء في الحديث البخاري عن ابي سعيد قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع به شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه والصحابة هاجروا فرارا بدينهم يجب على الإنسان أن يحافظ على دينه إما بهجره بأي أمر من الأمور هذا أمر لا كلام فيه نعم قالوا أي الملائكة فيما كنتم أي لما مكثتم هنا واتركتم الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا الاستفهام للتوبيخ والتقرير يعني أرض الله واسعة فلماذا لم تهاجروا نعم أرض الله واسعة هاجر. هاجر احمي دينك حافظ على دينك أرض الله يعبد الله عز وجل في كل مكان كما هاجر غيرك حفاظا على دينهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك والمراد بالهجرة هنا ما المراد بالهجرة هنا هنا في الآية هذه ما المراد بالهجرة الهجرة التي تكلم عنها الفقهاء المعروفة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإلا الهجرة في الأصل. في الأصل ترك ما يبغضه الله إلى ما يحبه الله. ترك ما يبغضه الله ورسوله إلى ما يحبه الله ورسوله. هذه الهجرة بالمعنى العالم. العالم تهاجر. تهاجر المعاصي, تهاجر العاصي, تهاجر أرض الشرك. إلى غير ذلك. أما الهجرة هنا، في هذه الآية والتي تكلم عنها الفقهاء الهجرة الشرائية المعروفة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وكما قلن ما حكمها لمن لا يستطيع أن يقيم دينه وهو قادر واجبة قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشرس مغربها ولا تنقطع الهجرة ما قوتل ما قوتل العدو. فالهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طيب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك اي هؤلاء الذين جلسوا ولم يهاجروا مع قدرتهم وحيث أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا دينهم مأواهم أي مصيرهم جهنم أي النار وسميت النار جهنم لجهمتها وبعد قعرها وساءت مصيرا أي ساءت مردا ومرجعا ففي هذه الآية قبل أن نكمل الآيات واضح المعنى هذه في قوم تركوا الهجرة ولم يهاجروا مع أنهم لا يستطيعون أن يقيموا دينهم، فعاقبهم الله عز وجل وسمّاهم ظالمين وبترك الهجرة، فقال الله عز وجل أولئك ما وفوا أولئك ما وهم جهنم وساءت مصيره، فطنو، وذالك بعضهم خرج مع المشركين يوم بدر، ف. هذا الهجره الهجرة واجبة أما الهجرة فهي إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه وهو في بلاد أو مع الكفار فهنا يستحب له أن يهاجر حتى لا يكثر المشركين ثانيا حتى لا يتعود على رؤية المشركين والمنكرات ايضا ليستعد بمقاتلة الكفار ومجاهدة الكفار فيستحب له ان يهاجر ولا يبقى يستثنى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اي يستثنى الذين يعني لا تجب عليهم الهجره هو من لا يستطيع مستضعف لا يستطيع الا المستضعفين لا يستطيع اما باسر بفقر بقله مال لا يستطيع الخلاص والهروب هذا لا شيء لماذا لأنه, لانه معذور الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله اي لا يستطيعون الخلاص ولا يهتدون سبيلا اي ولا يهتدون الطريق الموصل لدار الهجره فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم قال البغوي يتجاوز عنهم وعسى من الله واجب لأنه للإطماع والله عز وجل إذا أطمع عبدا أو صلاة إليه وهذه كما معنا قال ابن عباس عسى من الله واجبة فهولئك عسى الله أن يأفوا عنهم من المستضعفين ابن عباس أمه جاء في البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء رواه البخاري وفي رواية كنت أنا وأمي ممن عذر ومنهم عياش بن أبي ربيعة وسلم ابن هشام والوليد بن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنود اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على مضر اللهم سنين كسن يوسف والحديث متفق عليه طيب فأولئك أسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا عفوا اسم غفورا من أسماء الله تبارك وتعالى معناه العفو والتجاوز عن عباده في ترك واجب وفعل محرم وقد تكلم عن العفو بما فيه الكفاية في صورة آل عمران في قول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى أن قالوا العافين عن الناس ومن كمال عفو سبحانه وتعالى أنه مهما أسرف الإنسان على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر الله له قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 كما قال عفوا قدير، فإن العفو يكون كاملا متى؟ إذا كان مع القدرة. وهل نستفيد الحث على العفو؟ إيه نعم. وقد سبق معنا في سورة الإيمران والعافين عن الناس وان تعفو أقرب للتقوى فمن عفوا أصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين وفي الحديث ومزاد الله عبدا بعفو إلا عزة وكان الله عفوا غفورا أي ذو مغفرة واسعة يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب إن ربك واسع المغفرة وقال تعالى إن ربك لذو مغفرة فيستحب المسلم أن يسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب وفيها غفورا يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت وسبق لنا مباحث فيما يتعلق بالغفور من فوائد هذه الآيات أولا وجوب الهجرة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه وهو قادر ومن فوائد الآيات وجوب الحفاظ على الدين وهو في هذا الزمان قد قل عند كثير من الناس وسأعطيكم فائدة احفظوها مني على قدر إيمان الشخص على قدر إيمان الشخص تكون هجرته فإذا رأيت رجلا وتريد أن تعرف إيمان الشخص فانظر إلى هجرته فإن المؤمن كلما عظم إيمانه وكلما عظم الله في قلبه وكلما كان الدين عظيما في قلبه تجده مهاجر يهجر الأمكنة التي فيها معاصي يهجر الأشخاص الذين يهجرون ربما يهجر البلاد ويذهب إلى أماكن تقام فيها طاعة الله عز وجل يهجر يحافظ على دينه يهاجر المنكرات التي أقبل عليها الناس ولو كان الناس كل الناس قد أقبلوا عليها وإذلك تجد الإنسان ما يترك هذه المعصية التي المجتمع كل المجتمع قبل عليها إلا إذا عظم إيمانه الهجرة والجهاد والإيمان عنوان السعادة حفظوها وعيدها ذكر السعدي في تفسيصة البقرة إذا أردت أن تعرف إيمان الشخص ودين الشخص وقوته تجربوا بهذه الثلاثة الهجرة الهجرة والإيمان والجهاد هذه يتميز المؤمن الصادق من غير المؤمن غير الصادق فالمؤمن الصادق ما يقول والله كل الناس كل الناس والله كل الناس يفعلون أنا بس ما عنده الأمر هذه تجده دائما مهاجر وسنتكلم غدا إن شاء الله عفوا في الدرس القادم عند قولي ومن يهاجر في سبيل الله الجد الأرض مراغما كثيرا بإذن الله تعالى سنتكلم عن فضائل الهجرة وأن من أفضل العبادات من أفضل العبادات الهجرة يهجر المعصية يهجر الناس يهجر كل ما يصد عن دين الله عز وجل. نعم الهجرة ولذلك يدل على عظم الهجره اول حديث في البخاري فما هو ابو عيسى والحديث حديث في البخاري انما العمال بالنيات حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم انما العمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ابدا وقع اجرها هاجرت المعاصي وهاجرت الأشخاص وهجرت الناس وهجرت كل من لا يقوي دينك أو يضعف دينك فهجرته إلى الله ورسوله لأن منزل عظيمة لا يقوم بها إلا من وفقه الله لماذا؟ لأن غالباً الهجرة تكون ماذا؟ تكون ترك شيء الناس قد أقبلوا عليه وقد وقعوا فيه فتكون فيها صعوبة لأن كما تعرفون أن النفس تصعب مخالفة جمهور الناس فلذلك كانت الهجرة من أفضل العبادات وأجل القربات ودليل على الإيمان العظيم لأن الإنسان متى يخاف إذا كان الدين عنده عظيم أما الدين مثل واقع الناس الآن ليس له قيمة يسافر للخارج تقول ليش تسافر قال الحمد لله أنا ثقة أنا ثقة أنا ذكرت فائدة قرأت فائدة قبل يومين نسيتها لكن يعني فيما معناها للثور رحمه الله نسيته لكن فيما معناها يعني فيما معناها أنه يدخل على السلاطين أو يذهب للمنكرات ويقول أنا ما ينخاف علي أنا إن شاء الله يعني ثقة وأنا قوي الإيمان ذكر يعني أنه يبتلى ثلاث أمور يبتلى ذكر الثالثة أن هذا غالبا يعني في ما معنى الكلمة أنا نسيت غالبا لا يوفق لأنه اعتمد على نفسه الله يدرك يا أبا عبد الله الثوي رحمه الله لأنه اعتمد على نفسه حينما يقول لا أنا أنا ثقة أنا لا أهتم بهذه الأمور أنا أعرف بنفسي انا أنا فإذا رأيت الرجل يقول أنا وأنا وأنا فعرف أن هذا والعياذ بالله أول الانتكاسة وأول الضعف لأن المؤمن القوي الإيمان فإن يكون دائما خائفا يكون خائفا فإذا رأيت الرجل يقول وأنا وكذا ويذهب للمنكرات ويذهب للفتن فاعرف أن هذا من ضعف الإيمان وإذا ذكرنا لكم قديما أن من علامات قوة الإيمان أن يتجنب المنكرات أو يترك المنكرات يتجنب لأن يتجنب أعم من الترك التجنب يترك المنكر وما يؤدي إليه نعم ففيها كما قلنا وجوب الهجرة وأنها من أعظم علامات الإيمان وقد ذكرنا تعريف الهجرة بمعناه العام ترك ما يبغضه الله ورسوله إلى ما يحبه الله ورسوله هذا التعريف يشمل كل أنواع الهجرة هجرة المكان وهجرة العاصي وهجرة كل الأمور أنا ذكرني ذكرت فائدة كيف يستنبطوا العلماء هذه الفوائد يقول الصحابة اسمعوا لهذا حينما جاء ماعز يقول النبي طهرني اسمع هذه الفائدة الحلوة بابن القيم يقول الصحابة حينما اجسادهم عصت هجروها ونحن عجزنا نهجر ارض الله أكبر طهرني يا رسول الله لماذا يريد أن يهجر هذا الجسد الذي عصى الله ونحن نعجز أن نهجر جلسة غيبة ونميمة أو دش أو شباب يلعبون ورقه أو معصية نستطيع هؤلاء هجروا حتى أجسادهم. نعم. ونفوذ الآيات. أن وجوب الهجرة مشروط بالقدرة، وفيها أن التخلف عن الهجرة الهجرة الواجبة من كبار الذنوب، ومن فواد الآيات عفو الله عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم الهجرة، وفيها أن الدين الإسلامي دين اليسر وسهولة، وفيها إثبات اسمين من اسماء الله، وهم العفو والغفور. ثم قال الله عز وجل: ومن يهاجر في الأرض يجد في الأرض، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراة من كثيرة حث على الهجرة، وسنتكلم إن شاء الله عن فضائلها. الدرس القادم الله عبر صلى الله عليه وسلم